Nصfahu「いつまでに ل むように」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 موسوعه ا ل و ا ب ل س ي للعلوم ا ي ل ا وذرني ل ا م ي ن أ و ل ه ن ع م ه ومهلهم قليلا إ ن ل ب ي ن ا أ ن ك ا ل ا و ج ق ي م ا وطعاما ذا غصه وعذابا أ ل ي م ا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 فعصى فرعون الرسول ف أ خ ذ ن ا ه أ خ ذ ا و ذ ي ل ا فكيف تتقون إ ن كفرتم يوما يجعل الولد ا نشيبا السماء منفطر به كان و ع د ه مفعول إ ن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا إ ن ربك يعلم أ ن ك تقوم أ ذ ن ى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه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 و ا ق ر و ن يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير فتجدوا عند الله هو ق ي ر ا و أ ع ظ م أ ج ر ا و ا ل ت غ ف ر ا ل ل ه إ ن الله غفور رحيم